انا مهما قلت صغير انا مهما عليك مش فوق مهما الايام تتغير منستش ان انا مخلوق مخلوق طيب الفطرة عايش في الدنيا الفطرة والفكرة تخدني الفكرة والخو الشرفون وانا مهما وصل بفارق وفي مربة قلبي شروط الدنيا تفو مفارق متى هوتو هوشوط وفي عسف الهير الغارق ما ستشي مداما انا مهما كبرت صغير انا مهما عاليت مشكور مهما الايام manisim ben mahlul mahlul ayb fıktıra, yaş ها و طولها وشو وفايز الليل للهاري تاخدني الفكرة والخير والشر وانا مهما وصلت مفارق وفي غربة قلب شروط الدنيات هو مفارق مترها وتقضى وشروط وفي عز الليل الغارق بس من انا مخلوق وفي والشر في غمور وانا محمى وصلف فارغ وفي غرب تقلق شروع والدنيا هاتوه ومفارغ مدهوتوها وشوف وفي عز الليل غارغ تنسي تشن للمخلوم وفي عز الليل غارغ تنسي تشن للمخلوم